ولن تغفر لنا وترضي ولا ترضون الا وانتم مسلمون يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وهو وقالوا ه و أعلم انا اتبع الهدى معك ن ت ق ط ف من أ ر ض ن ا أ و ل م نمكن لهم حرما من ان يكفى اليه ثمرات كل شيء رزقا من ا لدنا ولكن أ ك ث ر ه م لا ي ع م و ن وكم أ ه ل ت ن ا من قريت بطرت معيشتها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 نعيش في هذه ا ل ج م ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة إ ن شاء الله مع هذه ا ل آ ي ا ت الطيبات ا ل ك ل م ا ت نهتدي بهداها ونتدبر معناها ونستفيد مما فيها من ا ل آ ي ا ت والعظات والعظم حتى لا ن ف ع في ما وقع فيه من أ ه ل ك ه م الله جل وعلا يقول ربنا س ب ح ا واصف العباده المؤمنين واذا سمعوا له اعرضوا عنه وهذا ش أ ن المؤمنين قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في ط ل ا ف ه م ق ش ع ثم قال والذين هم عن النفر ي م ر ض و ن من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليسخط كما في صحيح ا ل حديث ابي ه ر ي ر رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر إ م ا أ ن يتكلم بخير و إ م ا أ ن يسخط وفي المسند والسنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله نحن لما نكون؟ يا وهل نحن معاقبون بما نقول قال شكلتك امك يا معاذ وهل يغب الناس على غ م و ض ه أ او قال على مناصيلهم الا حصائد السنتهم وفي الصحيحين من حديث ابي بن الاشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال من ي ظ م ن لي ما بين فكيه وفلواناحيه يعني الاسلام وبين ف ك ق د ي ه اضمن له الجنه ما ينفر من قول الا لديه رقيب ع ظ ي ن اما ان تتكلم بالخلق والا تسكت فلا ندم عبد على سكوته واذا سمعوا الرب فاعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا ت ن س ت ا بالجاهلين لنا اعمالنا التي يحاسبنا الله جل وعلا عليها ولكم اعمالكم التي يحاسبكم الله جل وعلا عليها فنحن نفارقكم و ن ع ت ذ ل ك م حتى لا نقع في ا م ر المحرر سلام عليكم لا نبتغي الجاهليه ثم ت أ ت ي ق ض ي ة العظمى ق ض ي ة الخلال انك لا تهدي من أ ح ب ب ولكن الله يهدي من يشاء يا محمد يا خير ا ل خ ل ب ويا سيد ا ل أ ت ق ي ا د وامام الانبياد انت لا تستطيع ان تهدي احب الناس إ ل ي ك انما الهدايه لله وحده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء تعالوا بنا نعيش مع امر الهدايه لندلل ل ه جل وعلا ونصر لانه ي ك ب ه م فطر نفسه وليعلم و ل ي ت و م ن أ ن ه ليس ع ب د ا ا ل الله ولله و ح د ه إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ولا تيم الله يهدي إ ن ش ا ء ا ل ه د ا ي ة على نوعيه ه د ا ي ة توفيق والهام وهدايه ارشاد وبيان و د ل ا ل وهذه يدخل فيها ا ل أ ن ب ي ا ء وغير ا ل أ ن ب ي ا ء ه د ا ي ة اختص جل وعلا نفسه الكريمه بها وهي ه د ا ي ة التوفيق والالهام كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله م ل ن ب ي ي ن مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم ض ق ي ا بينهم فهدى الله فهدى الله الثمينه الله الذي يهدي هو الذي يهدي سبحانه ليس غيره ليس غيره سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ ن هديتنا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم فيمن ص ي في م ا م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ل ي د و م ك ا ن ا كمشركين قل إ ن ن ي هداني ربي الى صراط مستقيم ا ل ه د ا ي ة ليس عليك ه د ا ه ولكن الله يهدي من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يرد الله أ ن يهدي يشرح ق ب ر ه ل ل إ س ل ا م ومن يرد أ ن يضل يجعل صبره ضيقا حرجا ك أ ن م ا يصعد في السماء يا محمد أ ق ب ر الناس أن ا ل ه د ا ي ة ب ي د ان ل ل ه وقته أ ترى غ يكون ر ه ليس ل ع هداهم ل م ن ا ل ش ا ك إِنَّي امر اخر في إِلَى ر المسجد ت ق ي م الاسود ه ي ي م ح ن م م ا ه ش إذن ا ل ه د ا ي ة بيد الله ليست بيد أ ح د ا ل ه د ا ي ة ه د ا ي ة التوفيق والالهام بيد الواحد القهار سبحانه لا يتدخل فيها مخلوق في الصحيحين من حديث المسير بن حزم رضي الله عنهما قال لما ح ض ر أ ب ا طالب ا ل و ف ا ة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أ ب و جهل وابو الله بن ابي اميه المخزون أ ح د ه م ا عند ر أ س و ا ل آ خ ر عند قدميه فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عم وكان من احب الناس إ ل ي ه ل أ ن أ ب ا طالب كان من أ ع ظ م الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يا عم قل لا اله إ ل ا الله ك ل م ة أ ش ف ع لك بها عند ربي فيقولان له و ا ل ت له أ ب و جهل لا ت ك ا ف ر ه وعبد الله بن أ ب ي أ م ي ة المخزوم أ خ همت بنت أ ب ي أ م ي ة ام ا س ل م زوج النبي صلى الله عليه وسلم و أ س ل م بعد فتح مسجد <تصفيق> يا عم ك ل ن ا ل ه الا الله كلمه اشفع لك بها عند ب ك فيقولان ا أ ت ر غ ب عن مله عبد ا ل م ط ل ح حتى قال هو على مله عبد ا ل م ط ل ح وما تعرف منك ف أ ن ز ل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا بلي ا ل ق ر ب ة من بعد ما تبين لهم انهم ا ص ح ا و ج ن و أ ن ز ل عز وجل إ ِ ن َّ ك َ لا َ تهدي َِ من َْ أ َ ح ْ ب َ د ث ولكن َََِّ الله َّ يهدي من يشاء َ أمه؟ لحرص سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لحرصه الشديد على هدايه ة عمك ومع ذلك ينفذ قضاء الذي يقول للشيء كنت يقول ف ي م و ت أ ب و طالب على القمح يا ع ب د قل لا إ ل ه إ ل ا الله, الله كانه اشفع لك بها عند ربي وعنده أ ب و جهل وعبد الله بن أ ب ي موسى ف ي ق و ل ا ن له أ ب ر غ ه عن مله عبد المطلب ف ي م و ت هو يقله و على مله عبد المطلب اذن ا ل ه د ا ي ة بيد الله وحده ولقد أ خ ب ر ن ا الصادق المصلوق صلى الله عليه وسلم ع ل الله ى و كما في الصحيحين من مديده مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصلوق صلى الله عليه وعلى اله و ص ح م ه قال ان احدكم يجمع خطه اربعين يوما يخطى ثم يكون ع ر ف ة م ن ذلك ثم يكون ف و غ ة م ن ذلك ثم يوصل اليه الملك فيؤمر بكف أ ر ب ع بكف ر ز ك و أ ج ل و ع م ل وشقي أ و صحيح ووجدك ضالا فهذا ووجدك يا محمد الم تكن من قومك ل ب ن قريش؟ أ ت ن من قريش في انحراف مله ي ابراهيم ل إ عليه الصلاه والسلام ووجدك ضالا فهدى القران هدايه ل ل ب ش ر ي إ ل هذا ا ل ق ر آ ن ي ه د ي ب ا ل ل ه أ ق و ى وكانت أ و حياتي ن لكي يكونوا ا ك ن ت ت ب ي ن ما ل إ ا ولا ي م ا ن و ل ك ن ج ع ل ن ا ه و ا ن ه ي به من ن ش اجل ء من عبادنا و إ ف هذا إلى ا ل م س ت ق ي م ن ه د ي به ممن نشاء من عباده وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وان هذا القران يهدي للتي هي اقوى قل اوحي إ ل ي انه استمع نظرا من الجن فقال و انا إ سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد ف آ م ن ا به و ل م نريكك ر ك ن ا احدا و ي ر ا الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من وقتك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد إ ذ ن الهدايه ليست الا بيد الله و ح د ه و أ ع ظ م ا ل ه د ا ي ة في كتاب ربنا عز وجل ل أ ن ه كلام الله وهو صفه من ق ف ا ت ه ج د وعلا لكن هل ه د ا ي ة ض ع ف لكل احد هل يكرمها احد من ا ل ق ل ب نعم في ا ل ق ف ط ا ت والظلم والفسق إ ن الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين إ ن الله لا يهدي القوم ا ل ف ا ف ر ي ن والله لا يهدي القوم الفاسقين ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ان الله لا يهدي من هو مشرك ق كذاب هؤلاء مثل ما يوفقهم الله جل وعلا برحمته ويوضح ذلك قوله جل وعلا كيف يهدي الله قوما بقوا بعد ايمانهم كيف كيف يهديهم الله جل وعلا وهم اظهر الايمان واطهركم أ ف كيف يهديهم الله جل وعلا فاقدر على نفسك من الكفر من الظلم من الفسوق من النفاق من الكذب من ا ل خ ي ا ن ة و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين امه كل هؤلاء يحرمون من ه د ا ي ة الله عز ب وجل ه د ا ي ة ا ل ت و ص ي ق و ا ل إ ل ه ا م ولذلك نحن مطالبون في اليوم و ا ل ل ي ل ة أ ك ث ر من عشرين م ر ة أ ن نقول اهدنا ص ر ا ط ا ل م س ت ف ي د يا رب ي اهدنا رب ص ر ا ط ا ل م س ت ف ي د يا رب يا رب وثقنا يا رب. يا رب لطاعته فالموفق من وثقه الله والمكروم من خذله الله من يهدي الله هو المهتد وفي المقابل والذين اهتدوا زادهم هدى الذين يفعون للهدايه ويفعون للتوفيق والرشاد يوفقهم الله جل وعلا كما قال ولدين ا جاهدوا فينا لنهدينهم ش و ل ا هدايه المرشات والبيان و ا ل د ل ا ل ة واليضاح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم و إ ن ك ل تهدي إ ل ى صراط المستقيم صراط الله وانك يا محمد لتهدي الى صراط المستقيم الهدايه الاولى هدايه التوفيق والالهاب وهذه لا تعطى إ ل ا للمؤمنين وللمخلصين الذين اطلع ص الله على قلوبهم فوجدها تستحق الهدايه فهداهم فاسق لربك وذل بين يديك واكبر من اخذاتك واحذر من ن ف م ه ولا تغتر واحذر من الغرور مهما كانت إ ب ا د ه ف إ ن العبد يعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى لا يكون ب ي ن ه وبينها ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار ف ي د و ل ه ا و إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل اهل النار حتى م ا يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع ف ي ث ب ت عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل الجنه ت ر ك الله فسل ر ا ا وسله دائما ا ل ه د ا ي ة والتوقيت سله دائما بتذل ولذا أ ع ظ م ما يدخل به على الله ت ت و ع ل ا الكل والاتصال ن كحديث شداد بن أ و س أ ن سير الاستقطاب ا يقول العبد اللهم أ ن ت ربي لا إ ل ه إ ل ا انت خلقتني و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عبدك وعليك ما استطاعت اعوذ بك من شر ما صنعت أ ع و ذ لك بنعمتك علي و أ ب و ق بذنبي اقر واعترف بذنوبك اغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا انت أ م ا ه د ا ي ة الدلاله والارشاد والبيان و ا ل إ ض ا ء فعلى وقت هؤلاء من البشر سيد ا ل خ ل محمد صلى الله عليه وسلم و إ ن ك ل ت ه ز ي الى صراط المستقيم ابوه ابراهيم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماذا قال لابيه اخر يا ابت إ ن ي قد جاءني من العلم ما لم ي أ ت ك ف ا أ ب ع ن ي أ ه د ك صراطا سويا يا ابت أ ع ط ا ن ي الله علما ما أ ع ط ا ك إ ي ا ه واختصني بوحي من عنده فاتبعني من أ ج ل أ ن اخذ بيدك لطريق ا ل ه د ا ي ة والسداد والرخاء يا ابت إ ن ي قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أ ه د ك صراطا م و س ى ع ل ي ه ا ل ل والسلام ص ا ة هل اتاك حديث مسلم و اذ ناداه ربه بوادي قتله و ه اذهب إ ل ى س ر ع و ن إ ن ه طغى فقل هل لك أن هل لك في ا ل ط ه ا ر ة والنقاء وفي خ ي ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشى هل تستقيم معي و أ ن آ خ ذ بيدك ل ل ه د ا ي ة ومن قوم موسى ا م ة يهدون بالحق وبه يعدلون وممن ن خلقنا امه ّ يهدون بالحق وبه َ يعدلون النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ل أ ا ل أ ن ب ي ا ء دعاه الحق ودعاه القلب ودعاه الفضيله ودعاه الكتاب والسنه ودعاه الجنه ل أ ن نوعا ثالث ا من أ ن و ا ع ا ل ه د ا ي ة وهو ه د ا ي ة ا ل ا خ ر ة أ ن يهدي الله عباده المتقين إ ل ى ا ل ج ن ة هدايه ا ل ا ر ش د ا ل ب ي ا ن وهي م ق ي د ة في امتنا بكتاب ربنا و س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم على نهدي وطريقتي وسلوكي ومنهج ا ل ث ل ا ث الصالح من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين لهم ب إ ح س ا ن ه د ا ي ة الدلال و ا ل ا ر ش ا د والبيان ومع ذلك هناك ه د ا ي ة للضبط ماذا قال ت ؤ م ن يا فرعون يا قوم ت ب ن و ن ي اهدكم سبيل الرشاد في المقابل في المقابل مؤمن آل فرعون من اتباع الانبياء في المقابل قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم فرعون ي ه د ي ف ي ا ل ع و ن كبير المجرمين يهدد ن ع ا يهدي الى ا ل ن ا س احشروا الذين ظلموا و أ ز و ا ج ه م وما كانوا يعبدون من دون الله إ ل ى صراط الجحيم ارجوكم الى أ ي شيء إ ل ى أ ي طريق ومن الناس من يجاهد في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه ف أ ن ه يهديه د ي الى ا ل ض غ ا ئ و إ ل ى صراط الجحيم إلى الضلال فهنا ينبغي الحذر من دعاه الضلال وينبغي الفرد ان تكون من أ ه ل ه د ا ي ة ا ل ت و ص ي ق و ه د ا ي ة ا ل ت ل ا ل ه والبيان ه د ا ي ة ا ل ت و ص ي ق أ ن تثبت مسالكها والهداية فالهدايه ة ل ا أثباث ا لها د ي ة ل ه اسباب أ ا ل ه د ا ي ة من أ ع ظ م أ س ب ا ب ه ا توحيد الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم من أ ع ظ م ه ا ترحيب الله عز وجل مع ن ا فيه من اخلاص وتقوى ومن خوف ورجاء وخشب إ ل ى غير ذلك أ ي ض ا من أ س ب ا ب الهدايه ة من أسباب ا ل د ا ي ة ل ا س ت ق ا م ة على أ م ر الله و أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ت س ت ق ي كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا لاجل الدنيا أ لا و م ج و ز ه الحد من أ س ب ا ب النسائي كثره الدعاء وما أ ك ث ر ما دعا به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كثره الدعاء ولكن ا ت ل ل ل يجب ان يكون ة ا ل ع ن ا ل ك ب ا ئ و ا ل م ح ر م ا ت إ ل ا ل ل ه ل ا ي ت ي م ن ه و م ر ك ب ا ي ف ا ل ل وجل أهل ه عز ا ل و أ ه ل ا ل م ي وأهل الرضا إ ذ ن إ ن ك لا تهدي محمد من أ ح د ب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م ب ا ل م ف س ل ي ن الله عز وجل أ ع ل م حيث يجعل رسالته الله عز وجل أ ع ل م بقلوب عباده علم الاخلاص والصدق في قلب عمر فهداه للاسلام وعلم الخبز والكبد والفجور والكبر في قلب أ ب ي جل فلم يوفقه لدينه سبحانه وتعالى أسأل الله أسماء وصفات يحبه والحمد لله. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ولا عاقبته المنقضين ولا اثم عليهم على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تولد الليل في, في النهار و ت و ي د النهار ف الليل وتخرج الحمل من ا ل ن بيت وتخرج الميت ن من الخيل وترزقه من شاء الله ح س ا د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين من قاتل وعزت للسيف بين يدي ا ل س ا ع ة حتى يعطى الله وحده لا شريك له و ج ا ل يدي تحت كل وجه وجريت ا ل س ي د و ا ل ص غ ا ه على من قال أ ع ن ه وان تشبه ب ق ب ل ه قوله ثم اما بعد عباد الله يقول ربنا جل في علاه عن ف ر ي ش وقال ان اتبع الهدى معك متخطف من ارضها إ ذ ا كانت الهدايه ة بيد الله عز وجل وحده و ل ي س ف بيد أ ح د فتعالق الى قول قالته قريش يا محمد إ ذ ا اتبعنا الهدى هنا انك لا تهدي وهنا الهدى فالهدى هو ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا ه د ا ي ة ولا صلاح ولا س ل ا ح ولا نجاح في الدنيا والاخره إ ل ا في اتباع كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا إ ن نتبع الهدى معك إ ذ ا اتبعنا مجلسنا إ ذ ا اتبعنا هذه المله ا ل أ ر ض نحن نقر ونعترف أن ما جدت به هو وقالوا ان السبع الهدى م ع ه وجعله بها وصفاتها ا عن ه م س ل م ا وعندها ف إ ن ه م لا يكذبون ولا يمكن ان ياتي الله بها و ا ي ع ت ق د و ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة او كذاب لكن دفعهم الحسد لرب ما جاء به و ق ا ل و ا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم يقصدون بالقريتين مكه والصالح ما وجد الله إ ل ا محمد بن عبد الله ما وجد الله عز وجل إ ل ا محمدا بن عبد الله اليتيم الفقير ليرسله نبيا لماذا لم تنزل ا ل ر س ا ل ة على عتبه بن ر ب ي ع ة مثلا أ و على الوليد بن ن ذ ي ر أ و على المطعم بن ع ي أ و على أ ب ي طالب ما وجد الله عز وجل إ ل ا هذا اليتيم الفقير ف أ ن ك ر الله عز وجل ع ل ي ه أ اهم يقسمون رحمه ربك إ ذ ا ما كانوا يعتقدون ب ط و ا ن ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحذر هذا في أ غ ل ب امرهم وهنا وقال ان نتبع الهدى معك لو خرجنا من الحسد واتبعنا الهدى الذي جئت به نتخطف من ارضنا ان هذا الدين الذي جئتنا به ستعادينا من اجله الفرس والروم ف إ ذ ا اتبعن ا ما جئت به أ ص ب ح ن اعداء أ لكل كفار ا ل أ ر ض وواقع الامه ما و و الان ق ع نفس ما قالته قريش يكرره بعض المسلمين الان لو أ ن ن ا ا س ت ق م ن ا على أ م ر الله ودينه ف إ ن أ م ر ي ك ا تتمنع عنا القوه وأين ا ل ل عز و ج ل و أ ي ن الله عز وجل إ ذ ا كان الناس جميعا سيعادوننا ف ي ك ف ي ن أ ان الذي يكلفنا ويرعانا والذي نعيش في معيته سبحانه وتعالى م ع ي ة ا ل ن ص ر ة والتاييد هو الله جل وعلا وقالوا ان نتبع الهدى معك متخطط من ارضنا فامتن الله أ عز وجل عليهم بما هو حافل فعلا ا و ل ا نمكن لهم حربا امنا ينبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من المنى يا قريش من الذي ر ف ع ك م ومن الذي اواكم ومن الذي منعكم ومن الذي س ت ر ك م ومن الذي رفع ش أ ن ك م بين القبائل فلا ي ع ت د عليكم القبائل كلها في ج ز ي ر ة العرب في حروب و ض ر د و أ ن ت م يا معشر قريش في امن و أ م ا ن بسبب حمايتكم لبيت الله سبحانه فمن الذي حماكم من قبل ومن الذي رزقكم اليك الله نفس المساله هنا نفس المساله هنا اين اعتقادنا في الله جل وعلا اين ثقتنا في ملك الملوك سبحانه أ ي ن حسن توكلنا على ربنا جل في علاه لماذا تعلق القلوب ب و ه ي الله ولماذا تعلق القلوب ب أ ع د ا ء الله أ ك ث ر من تعلقها بالله جل وعلا فلو م ض ر ن ا في حال أ ن ب ي ا ء الله جل وعلا لوجدنا استقرار القلب مع معيه الله عز وجل انظر لابيه إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عندما دعا جمعوا نارا عظيمه、لي. ماذا كان من ش أ ن ه ا جاءت البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ح ف ب الله وعلم ا ل ر س قالها ابراهيم عندما القيت ا ن ا ق ن ا يا نار ك ن م ر د ا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م ت ح و ل النار ا ل م ح ر ق ة إ ل ى برد وسلام على أ ب ي ا ل أ ن ب ي ا ء إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ك ل ي م فلما ت ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي سيهديه معيه الله عز وجل و أ م ر الرزق لا يتصرف فيه إ ل ا ملك ا ل م ر و ك وما خلقت الجن و ا ل ك ن س إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ب ص ي ل ة المبالغه ان الله ورد بالقوه المدينه سيد ا ل خ ط محمد صلى الله عليه وسلم عندما حوصر في شعب أ ب ي طالب ودخل معه من بني هاشم من كان على كفره صبر واحتسب حتى رفع الله ذلك عنه عندما أ ت ى ا ل أ ح ز ا ب و أ ح ا ط ب ا ل م د ي ن ة ا ل ك ن يقول لك ان يكون ا ل م د ي ن ة و ا ل م ن ا ف ق و ن ب ي ن ا ل م ؤ من ي ن و د ك ي ه و د ف ي ج و د من ي ه و من يهودك من يهودك م يهودك ن ي ه و ل ك من ه من يهودك من يهودك ن ي ه ك من يهودك من يهودك ه من ي من ي ه ن يهودك من يهودك من ه من ي ه و د من ه و ن ي و د ك ن يهودك من ي ل و د ن ي ه و ن ي و د ك من ي و ك من ي ه و من ي ه و د م ه و د ك من ي ه و م يهودك من يهودك من ي ه و د و ا ت ب ع و ا ر م و ا ن ا ل ل ه إ ذ ك ن هذا هذان خصمان اختصموا في ربه ر منهجان منهج التوكل على الله عز وجل منهج التسليم لله عز وجل منهج اليقين و ا ل ث ق ة في الله عز وجل ومنهج آ خ ر قالته قريش وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخصص في ارضنا ان اتبعنا هذا الدين ف ا ل ف والحصار والعداء لاعداء الله أ و ل م نمثل لهم ح ا ر ا آ م ن ا يدبى اليه ثمرات كل ش ر ك له ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون اكثر الناس م ا يفهم أ ك ث ر الناس ما يعن فلا بد من فهم هذا ا ل ت ر و ل أ ن ا ل ه د ا ي ة التي هي ه د ا ي ة التوفيق خ ا ص ة بالله عز وجل فتذلل لربك جل وعلا طيب إ ن اتبعنا الحق قد مصاب ب ف ض ر أ و ب ع د ا ء أ ع د ا ء الله فالله جل وعلا معنا إ ن معي ربي سيهدين وقالها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه عن الصديق ا ل أ ك ب ر قال لما كنا ب ا ل غ ا ء نظرت إ ل ى أ ق د ا م ا ل م ش ت ك ي ن فقلت يا رسول الله أ ن أ ح د ه م نظر تحت قدميه ل أ ب ص ر ن ا قال يا أ ل ا بكر ما ظنك باثنين إلا الله ثالثهما إ ل ا تنصر و فقد نظره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ هما في الغالب ي ق و ت ب ص ا ح ب إ ل ى س ح ب م ان الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه وايده برجل امرها وجعل كلمه الذين كفروا الشريعه فلتعلق القلوب بالله عز وجل ولنحرص على التذلل للملك سبحانه و أ ن كل شيء إ ن م ا يجد بقبلهم وبراتهم ادعو الله باسمائه الحسنى و ص ف ا أولاً ل ه م العلى ان ينفعنوا اللهم ك و فيها كل ما ج حل ومنا اللهم رد كيدهم الى نشورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم و ا ج ع السيره تدور عليهم اللهم اكف المسلمين والمسلمات المسلمين والمؤمنات المحيطين و ا ل ا م و ا ل بمنك وكرمك ورحمتك ا يا سميع يا قلبي يا مجيب الدعوات اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن عين لا تجمع ومن دعوه لا يستجاب لها 「そして私はこの辺を見ているのは私のことです。<音声>